Qad qamati assalātu qad qamati assalātu Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illa allāh Astaw, astaw قيموا صفوفكم وتراصوا الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 اِذَا السَّمَاءُ فُطِرَتْ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَاِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ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 INNAL ABRAR LA FI NA'IM WA INNAL FUJJAR LA FI JAHIM YASLAWNAHA YAWMA DDEEN WA MA HUM ANHA BGHAAIBEEN WA MA ADRAKA MA YAWMA DDEEN THUMMA MA